مَوْعِد عَلَيْه وَلَمْ أَلْقَ <تصفيق> لِي أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ vertraffing att者 flackar cima såhär,ップли果 Jag som tillbaka t jag الشتاء والصيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه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 مُبْعَث عَلَيْه وَلَمْ طَلِ إِنِّي <تصفيق> أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كيف وسارع علي طيرا اباب تظمئ من حجارت من ناسجيل فجعلهم كعصف مكنون لا اله لَشِتَاءٍ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ